الحمد لله صل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سيدي يسأل يقول هل إذا صلى شخص النافلة في السيارة واستقبل القبلة ثم استدارت به مع ملاحظة أنه في الحضر فليس على سفر هل صلاته صحيحة صلاة النافلة صلاة النافلة على الراحلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه سلم إلا في السفر لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز هذا في الحضر بعض العلماء يقول يجوز لكن ليس هناك دليل على الجواز ليس هناك دليل على الجواز لإن ما ثبت في السفر من من جملة الرخص التي جاءت في صلاه المسافر من القصر والجمع وخلاف ذلك